موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت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 ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل ملوان منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنه هي دارنا وقرارنا ومستقرنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر المأسورين وحل عقد المسحورين وارزق اللهم من ليس له بنات وبنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجناء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا كريم يا غفور يا رحيم يا الله اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار نعوذ بك اللهم من نار لها سبعون الف زمام في كل زمام من سبعون ألف ملك يجرونها فاللهم عصمنا من النار وادخل الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم ارحم ضعفهم اسق جائعهم ارحم موتاهم تقبل شهداءهم اللهم ارحمهم رحمة تغنيهم تغنيهم عن رحمة من سواك تغنيهم عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بعزتك يا عزيز يا جبار ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد